بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنى وجد من النور ابنه عبد الهدى صلى العوائم في الوجود باجرها فالكل منه في العزه ذات المبتدا اعنيه نور من زادنا يا سيدي يا باكمه اصيرا المصطفى قيل من سما وعلى على بارك سيادك في سودك فلدي قد بما مولاه نجم هو رحمة العالمين وهو ذات على كل زاهر من هذا وعلك الله من إفضاله هوند على مصر مولد أحمدها قيد عشر أرواه عند جماعي وزنطرنا بلعجم وزر